بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوكوا بالعكود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا ايها الذين امنوا لا تحللوا شائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا ام من البيت العرام يبتغون فطلا من ربهم وَإِذَا حَلَّلْتُمْ فَصَادُوا وَلَا يَجْرِنَنَّكُمْ شَنَاءً قَوْمٌ أَوْصَدُوهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْفُدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَقْتَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ كُنْ لِمَثَالِكُمْ الْمَيْتَةُ تَصَدَّمَ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَاؤُهُ إِلَّا لِلْغَيْرِ اللَّهِ بِالْمُنْقَرِقَةِ وَالْمَوْقُوذَةِ وَالْمُتَرَدِّيَةِ وَالنَّطِيحَةِ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلا ما بكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك قسط اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوهم اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام بينات فَمَنِ اصْرَوَىٰ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ الْإِثْنَيْنِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكْلِبِينَ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 وَمَن يَكُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَوْسِوا وُجُوهَكُمْ وأيديكم, وَأَيْدِيَكُمْ إلى إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَمْسِكُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على, أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا نسكم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فَتَيَمَمُ الصَّعِيدَ الطِيبَ فَانسَحُ بِأَجْوُلِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مِنْ يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَاكِي يُرِيدُ لِيُطْهِرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقتم به اذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات السدور يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شناء قوم على أن لا تعدلون اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وسببوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا أن يبسقوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعتنا منهم اثنين وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأذرتموه وأقرتكم الله قربا حسنا لا كفرا أنتم سيئاتكم ولا دخلا أنتم جنات تجري من تحتها الأنوار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوار السبيل فبما نقضهم مفاقهم وَجَعَلنا قُلوبَهُم قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ التَّطَاوُلُ عَلَىٰ طَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْتَزِلْهُمْ فَاْتُعِنْهُمْ وَاصْبَحَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ تَنَسَّوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِرَ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُم كَفِيرًا مِمَّا تُنْتُمْ تُخْفُونَ مِمَّا تُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْكَفِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يهدي به الله من التباري وانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أي يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 قل فلما يعذبكم بذنوبكم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من خلق يغفر למי يشاء ويعذب مي يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ بَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبِينُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُ مَا جَاءَ أنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَأَجْعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا أُمَّةَ قُلُ الْأَطْهَرُ مُقَدَّسَةٌ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ولا تتوعدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فَإِذَا خَرَجُوا مِنْهَا فَإِنَّ دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهما قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي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 وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قُضِيَ وَبَاقِيَ مَنْ سَتُقْبَلُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَشَّرْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَسَقَتُلَنَّنِي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 قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا القراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إلى أنه من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا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 يا ايها الذين امنوا استقوا الله وبتغوا اليه الوسيله وجادوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به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 والسارق والسارقة فقطعوا أي ليهما جذاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غطور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر, ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزن الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم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 يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذرو ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم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 وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَهُمْ بَيْنَهُمْ بَيْنَهُم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أولئك بالمؤمنين.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 بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثاره بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من الثورات وآتيناه الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الثورات وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرا إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما وأنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبه ببعض جنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودُ وَالْنَّاصِرَةُ أُولِيَاء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 يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعس رَبَّاهُ أي يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح فيصبح على ما أصبوا في أنفسهم نادميه ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدا أيمنهم إنهم لمعكم حبّقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم يحبهم ويحبون هذالك على المؤمنين عزته على الكافرين يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ إِنَّ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 الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هجوا ومعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله أم آمن عبد الله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشيء من ذلك مطوبة عن الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الْقَابُونَ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنًا وقد دخلوا بالكفر وهم قد فرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا يالههم الرضاليون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم والعنوب بما قالوا بل يداه مبسوطتان يوفق كيف يشاء يزيدنك كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما القدون غل للحرب اطفى الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا والتقوا لك فطرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات نعيم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 أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كفيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيان وطفرة فلا تأس على القوم الكافرين.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 وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَدَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ كُلَّمَا مَنَّوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ قَاسِرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يرتكون قل من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم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 لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوه ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا وإذا سمعوا ما وأنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرقوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لَنَا لا نؤمن بالله وما جاء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 أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في القمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَاعُوهُ إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيب تناله أيديكم ورماحكم لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ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 أو عدل ذلك صياما ليدوق لي وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه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 يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ مُتَبَدِّلًا مِنْ آيَاتِهِ ۗ عِندَ اللَّهِ وَلَا يُسْتَعْجَلُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يكفرون يكفرون على الله الكذب وأكفرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا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 أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم نصيبة الموت تحبزونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما مقامهما. فآخران يقومان لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعكدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدناه أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم والتق الله وسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين.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 قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا مريد أن نأكل منها وفطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل العلينا ما مِنَ من السماوات تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأن قَالَ الراضِعين قال الله إني منزِلها عليكم فَمَن يَفْتَرِ بَعْضُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَمْ مَنْ أَنْتَ فَقُلْتُ إِنَّا إِلَّا وَالَّتِي بَحَرَكَ مَا يكون لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قَالْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَن تَعْلَمُ الْغُيُوبَ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَنِّي بِهِ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبًا عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها